يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكون قريبا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 والذين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا إن تارقون يا, يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلّونَا السَّبِيلَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَاكَ سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِم بَيْنُ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ بِعَذَابٍ فَلْهُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكون كالذين آذوا موسى فذرأه الله مما قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فذرأه الصاب مما قالوا وكان عند الله وديها كان عند الله وديها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا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 فقد فاد فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات وَرِضْ وَالْيَدِ لَفَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَنَهَا فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ فَأَبَيْنَا أَنْ انهم كانوا ظالمين جهولا انهم كانوا ظالمين جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات